ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون ولا يدخلون الجنه حتى يرجل جمل حتى ينج الجمن في سم الخياق وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم من يادو ومن فوقهم, ومن فوقهم غواش وكذلك نجز والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعنا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري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 ونودوا أنتم الجنة غور الثمرها غور الثمرها بما كنتم تعملون. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا لِأَنْ قَدْ وَجَدْنَا أَمْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَتَى مُؤَذِّنٌ بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجابا وعلى الأعراف رجال يعرفون كل من ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يجمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وَنَادَى أَصْحَابَ الْأَثَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 أَنْ أفيض علينا من الماء، أن أفيض علينا من الماء أو من ما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم في كتابه فصلناه فصلناه على علم دو ورحمة دو لقوم يؤمنون اليوم ظرٌّ إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل hän käsitteli heidät itseään ja he olivat